سَلَبَنِي إسْرَائِيلَ كَمَا تَيَنَّهُم مِنَ آيَةٍ بَيْنَهُمْ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ هُوَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنا لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب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 وَأَنزَلَ مَعَهُ مُلْكِ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا تلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لمن تلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ام حسبتم ان تدخل الجنه ولم ما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباء و ضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر رب الله قريب يسألونك ماذا يفقون قل ما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 شيئا وهو شر لكم